فجارون إلى الله تعالى ومعنى الحديث لو علمتم ما أعلم من عظمته جل في علاه وانتقامه ممن يعصيه لطال وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ولما ضحكتم أصلا يا مدهن الذنب أما تستحي الله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمفاله وستره طول مساويك اسمع فضيحة العصاة يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبهم إياك والاخترار بحلمه وكرمه فكم قد استجرج من عاصي وقصم من جبار وظالم إذا همت النفس بالمعصية فذكرها بنظر الله لا يكن الله أهون الناظرين إليك إذا خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصياني فقل لا أستحي من نظر الإله فإن الذي خلق الظلام يراني الله الله, الله